الحمد لله الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به ولم يشرك به أحدا وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حبل الهدى وينبوع التقى صلاةً تبقى وسلامًا يترى أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته أعلى نسب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورًا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم أيها المسلمون لقد اصطفى الله نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لتحمل أعباء الرسالة وتبليغ الشريعة فهو النبي المعظم والرسول المكرم سيد ولد آدم بالاتفاق وخير أهل الأرض على الإطلاق الجوهرة الباهرة والدرة الزاهرة وواسطة العقد الفاخرة عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه ونجيه ووليه ورضيه وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه الذي لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بدبوته سيد المرسلين والمقدم لإمامتهم وخاتم النبيين وصاحب شفاعتهم أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأول شافع يوم القيامة وأول من يجوز الصراط من الرسل بأمته يوم القيامة وأكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود عبد الله المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما خلق الله هو وما ذرا وما برا نفسا اكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله اقسم بحياه احد غيره قال ابن كثير رحمه الله تعالى واقسم بحياته وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض ايها المسلمون واظهارا لفضله صلى الله عليه وسلم وعظيم شرفه وعلو منزلته ومكانته، وإرادةً لتكريمه ورفع ذكره، وتنويهاً بمنة رسالته ونعمة بعثته، وتذكيرًا بوجوب حبه واتباعه، شرع الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها قربةً جنيلةً وعبادةً عظيمة، قال جل في علاه إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما للخلق ارسلنا رحمه ورحيما للخلق ارسلنا رحمه ورحيما للخلق ارسلنا رحمه ورحيما صلوا عليه وسلموا تسليما ايها المسلمون وينال العبد من ثواب الله وكرامته ومغفرته وصلاته بسبب الله وبصلاهه على اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم ما يشاء الله ان يناله فعن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحده صلى الله عليه عشرا اخرجه مسلم وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات أخرجه أحمد والنسائي وابن وحبان وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن, عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصل عليه إلا صلت عليه الملائكة ما صلى عليه فليقل العبد من ذلك أو ليكثر أخرجه أحمد وابن ماجة أيها المسلمون والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لغفران الخطايا وزوال الهموم والبلايا فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي أي دعائي قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك أخرجه أحمد والترمذي أيها المسلمون وجاءت السنة بتأكيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة أخرجه البيهقي وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى لا بأس بإسناده وعن أوس بن أوس نضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء أخرجه أحمد وأبو داود قال ابن القيم رحمه الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام ويوم الجمعة سيد الأنام فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ومن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن نكفر الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته انتهى كلامه رحمه الله تعالى بشيء من التصرف أيها المسلمون ويستحب استفتاح الدعاء الحمد الله وتمجيده والثماء عليه ثم الصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وختمه بهما فعن فضالة ابن عبيد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي وعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو تجب وسل تعطى أخرجه الترمذي أيها المسلمون والأذان من شعائر الإسلام ومعالمه الظاهرة وعلاماته البارزة فكان من تشريف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن شنعت الصلاة عليه عقبه فعن عبد الله بن عمرين بن العاصي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة أخرجه مسلم أيها المسلمون وصلاة المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم وسلامهم عليه معروضه علي فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكه سياحين في الارض يبلغوني من امه السلام اخرجه احمد والنسائي وعن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد إليه السلام أخرجه أحمد وأبو داود ومن الخرافات التي يعتقدها بعض العوام ومن الخرافات التي يعتقدها بعض العوام ان النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده لمن يسلم عليه عند قبره وان ذلك قد حصل لبعض الاولياء وكل هذا باطل وخرافه لا اصل لها وكل ما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده لبعض من سلم عليه فغيرُ صحيح، بل هو وهمٌ وخيالٌ لا أساس له من الصحة أيها المسلمون ومن لوازم محبَّته صلى الله عليه وسلم أن تتحرك الألسن بالصلاة والسلام عليه كل ما ذكر وإن من الجفاء وقلة الوفاء ومن التقصير ووقة التوقير أن يذكر سيد البشر صلى الله عليه وسلم فتحجم الألسن عن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فن الحسين بن علي ظ الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل الذي ذكررت عدههم فلم يصل عليه أخرج أحمد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي أخرجه الترمذي أيها المسلمون إن المجالس اللاهية والاجتماعات الساهية والنوادي اللاغية اللاغية نقصٌ على أربابها وحسرةٌ على أصحابها وقد جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قومٌ مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تره فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم أخرجه الترمذي ومعنى تره أي حسرة وندامة. وعند ابن حبان ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على النبي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن أدخلوا الجنة للثواب فطيبوا مجالسكم بذكر الله عز وجل والتفقه في دينه وتعلم سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه وطريقته وأخلاقه وشمائله واقتدوا به واتبعوه تان عز الدنيا ووشرفها تووااب الآخرة ونعمها وحضرر مجالس الغناءي والترب وحضرر مجس الغناء والترب والشيشة والدخان والمخدّات والمسكرات وحضرر المقاه المنئة بالمنكرات والموبقات وفاحش الأفلام والقنوات. أيها المسلمون ويشع الصة تُشرع على النبي صّ الله عليه وسمة كتابة. كلما كُتِب اسمه الشريف ويُكرِّر ذلك كلما تكرَّر اسمه صلى الله عليه وسلم ولا يُسأم من تكرير ذلك عند تكرُّره وليجتنب المسلم كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منقوصة رامزًا إليها بحرف أو حرفين كمن يكتب صاد أو صلم أو صلعًا لأن ذلك غير لائقٍ بحقِّه صلى الله عليه وسلم قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى واجتنب الرمز لها والحذفى منها صلاة أو سلاما تكفى فصلى الله وسلم على نبي الرحمة صلاة وسلاما ممتدين دائمين إلى يوم الدين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه فقد فاز المستغفرون الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ورضوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم أيها المسلمون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الإسلام وشعائر أهله وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صفاتٌ كثيرةٌ وصيغٌ متنوعة جاءت على لسانه وبواسطة بيانه صلى الله عليه وسلم فالتزموا بها كما جاءت في السنة الصحيحة واحذروا الصياغ المبتدعة والصلوات المخترعة التي لا تخلوا من عقيدةٍ فاسدة أو غلوٍ مقيت واحذروا ما يفعله بعض الغلاه الذين رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته ورتبته التي أنزله الله إياها ومن اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب مطلقًا أو أن وجوده سابق لهذا العالم أو أن الله أول ما خلق محمدًا صلى الله عليه وسلم أو أن الكون خُلِق من نوره أو لأجله أو أنه خُلِق من نور العرش فقد اعتقد كذبا وباطلًا ومن دع النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله أو ناداه أو استغاث به بعد موته في قضاء حاجته أو كشف كربته فقد أتى شركا وفعل غلوا والغلو لا يصدر إلا من جاهل قصر فهمه عن مقاصد الشريعة ومعرفة دلائل نصوصها وجهل حدودها التي يجب عليه الوقوف عندها التي يجب عليه الوقوف عندها أو من صاحب هوا تعدَّى ما شُرِع إلى التشبُّه بأقوامٍ أشربوا حب البدعة والاختراء في الدين وتمسكوا بأحاديث موضوعة ومكذوبة وضعها الزنادقة كيداً للإسلام وأهله فتمسكوا بالسنن المروية الصحيحة واحذروا البدع المضلة تسعدوا سعادة الدارين ثم صلوا وسلموا على نبي الرحمة والثواب وبشير الصطوة والعذاب الشافع المشفع يوم الحساب اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد ورَّ اللهم عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين تابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعن نمعهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم اديم على بلاد الحرمين الشريفين امنها ورخائها وعزها واستقرارها يا رب العالمين اللهم وفق امامنا وولي امرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى أخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين اللهم من على جميع أوطان المسلمين بالأمن والاستقرار والسلام يا رب العالمين اللهم كل إخواننا في سورية ناصرا ومعينا اللهم كل إخواننا في سورية ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم وصن اعراضهم واحفظ اموالهم وادفع عنهم مكر الماكرين وعدوان الظالمين يا رب العالمين اللهم اشف اللهم اشف مرضاههم وعافي جرحاهم وتقبل في الشهداء وتقبل موتاهم في الشهداء وتقبل موتاهم في الشهداء يا سميع الدعاء اللهم عليك بالطغاة المجرمين اللهم عليك بالطغاة المجرمين الذين قتلوا الأبرياء وسفقوا الدماء وعذبوا الشيوخ والأطفال والنساء اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اهزمهم يا قوي اللهم زلزلهم يا قادر اللهم أنزل عليهم عذابك ورزك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم عجِّل بالفرج والنصر لإخواننا يا رب العالمين اللهم طاهرينا好了 اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهائنة الغادرين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم يا عظيم العفو يا عظيم العفو يا, عظيم العفو. يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا قريب الرحمة يا قريب الرحمة يا قريب الرحمة هب لنا من لدنك مغفرة ورحمة وأسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا ووشمرضنا وفك سرنا صرنا على من عادنا يا رّ العالمين اللهم ما غثنا الله ما غثنا اللهم ماغثنا الله منزل عليه الغيف ولا تيعنا من القانطين الله سقيا رحمه الله سقيا رحمه لا سقيع عذاب ولاهد ولاغررق الله ما إن خلق من خللق اللهم ما خلق من خللق اللهم ما خلق من خللق فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم اسقنا وسق المجدبين وفرج عنا وعن أمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين عباد الله إن الله يمر بالعدل والإحسان وأيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون